بسم الله الرحمن الرحيم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين وَيَحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ وَيَحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ بِسْمِ الله الرحمن الرحيم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 Bismillahirrahmanirrahim. Fawarabbika, lalu hajaran Nuhum, dan syaitan, lalu hajaran Nuhum, lalu hajaran Nuhum, hawa jannah majtiyah, مَنْ كُلّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ مِنْ كُلّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا صُمٌّ بَلْ نَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِّيَا وَإِنْ من على ربك حت مما قضيا صنم بن نذ الظالمين فيها جسيا بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا موسى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 وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرُ إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرُ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون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 innahu la yuflihul kafirun wa qur wa anta khairur rahimin wa qur wa anta khairur rahimin bismillahir rahmanir rahim innahu min sulayman wa innahu bismillahir rahmanir rahim alla alayya wa atuni muslimin <imitation> bismillahir rahmanir rahim <imitation> wa radda وكفروا بغيذهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيذا بسم الله الرحمن الرحيم والصفات صفا Fazajarat zajarah, fataliat dzikrah. Innailahku la wa hid, Rabb al-samaati wal-arz, wa ma bainahumaa, wa Rabb يا بزينة للكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى البلاء الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب Ila man khatif al-khatifat Fahatbahahu shihaab un-thaqib Bismillahirrahmanirrahim Inna shajara tazakum Tawamul asim Kalmuhli yagli fi al-butun Qagalli al-hamim قَدْ سَوْفَ فَعَتِلُهُ إِلَى سَوَائِلِ جَهَنَّمَ ثُمَّ صُبُّ فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ ذُقَ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ إِن في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من صندس وإستبرق متقابلين كذلك وذوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم أذاب الجحيم